أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أن تب مؤمن لنا ولو كنا صادقين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 فأرسلوا واردهم فأدلادل وهو قال يا بشرا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين